إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال على خزائن الارض اني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 وَل أَجرُآخِرَةِ خَيير للَّذينَ آمَنُوا وَكانوا يَتَّقُون وَلأَجرُآخِرَةِ خَيير للَّذينَ آمَنوا وَكَانوا يتَّقُون وَجَإِخْوَةُ يوسُفَ فَدَخَلُ عَلَيْهِ فَعرَفَهُم فَأَرَفَهُم وَهُم لَم كِرون. وَجَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلوا عَلَيْهِ فَرَفَهُم فَأَرَفَهُم وَهُمْ لَم كِرون وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ 129-ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين 120-ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم الا ترون اني او في الكيل وانا خير المنسلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنُ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قالوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ قَالُوا عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها, لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ لِفَتْيَاهُ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوا إِلَى أهلهم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا مِنَ الْكَيْلِ مَنَعَنَا مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا مِنَ مُنْعِمٌ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلِ الْمَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِي مِنْ قَبْلَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 129-قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 124-قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 125-ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي, ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 125-ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي 126-ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 127-ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي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 حتىَ تُؤْتُونِ مَوْوسِقَم مِنَ اللَّهِ لَ تَأتَُّنِ بِه لَتَأتُنَّنِ بِهِ إِللاا أَ يُحاقَابِكُمْ فَلََّا أَتَوْهُ مَوْوسِقَهُمْ طَالَ اللَّهُ عَلَ مَا نَقُول وَكيل قَالًَا أُرْسِ لَهُ معكُمْ حتىَ تُكتُون مَوْوسِقًَا مِنَ اللَّ هَل لنُرسله معكم فَتَأْتُونَ مَوْثِقًا مِنَ الله حَتَّى تَأْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ الله لَتَأْتُنَنِّي بِهِ لَتَأْتُنَنَّ نِدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قال الله عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به لتاتنني به الا أن يحاط بكم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 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ مَبَوَّحٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِمَّا بَيْنَ حَائِطٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 وَلَمَّا دخلوا على يوسف إلَيْهِ إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا إسْ بمَا كانوا يَععمللون كانوا يَععمللون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخي ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لSARIQUN فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخي ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لSARIQUN فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وانا به قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم 124-قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 125-قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه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 كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخي ثم استخرجها من وعاء اخي كذلك كدنا ليوسف كما كان دين الملك ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 124-ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 125-فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذالك كيدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 124-فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون 125-قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون 125-قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا, كبيرا أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين 126-قال قالوا يا ايها العزيز ان له ابي شيخا كبيرا ابي شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قالوا يا ايها العزيز ان له ابي شيخا كبيرا 124. شَيْخًا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين 125. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا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 119-أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 110-فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 111-قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله, موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف 124- فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي, أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 125- فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا 126- قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله مؤثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابنك سرق وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون التي كنا فيها التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 124-قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 125-عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 126-إنه هو العليم الحكيم 127-قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى مِنَ الْحُزْنِ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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلموا من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا تياسوا من روح الله انه لا تياسوا من روح الله الا القوم الكافرون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْدَاتٍ فَأَوْفِلْ لَنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ فَرَمَ مَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضر وَجِئْنَا هَذِهِ بِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا العزيز الْعَزِيزُ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضر 124-وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل, فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 125-قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ قالوا ا انك يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يوسف قَالَ أَنَ يُوسُفْ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا 122-إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 123-قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين قال لا تسري بعليكم اليوم قال لا تسري بعليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين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 إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤلَا أَنْتُم فَالنِّدُون وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤلَا أَنْتُم فَالنِّدُون وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤْلَا أَنْتَ فَنِدُونَ قَالُوا تالله إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ قَالُوا تالله لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ قَالُوا تالله إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قَالَ أَلَمْ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً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 قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم قالوا يا ابا لنا ذنوبنا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 125-فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 126-وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه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 أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة 124- توفني مسلما وألحقني بالصالحين 125- رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذَلِكَ مِنْ أَمب الغَيْبِنواحيِيه إلَك وَماَاكُْ تَ لديهِم إذْ أَجمَعُ أَممرْرَهُم وَهُم يَمكُونذَلِكَ مِنْ وَهُمْ يَمْكُون ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَمَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ مُسْتَمِعٌ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ إِلَّا كَصَيِّبٍ مِّنَ لا فِيهِ أَفَأمِلون أَنْ تَأتِييَهُم راشِيَةٌ مِن عَذاابِ اللهَّهِ أَ تَأتِييَهُم الساع أَ تَأتِييَهُم الساعةُ, الساعة بَغْتَتَووَهُم لا يَشعون أفَأمِل أَ تَأتِييَهُم راشيَةٌ من عذاابِ الللههِ أَ تَأتِييَهُم الساع او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 الف لام م ر تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م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 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر وَالْقَمَرَ والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم, لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 فِى الْأَرْضِ قِطَعٌ مِنْ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يُسْقَى بِمَاءَيْنِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ في ذلك لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ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 وَفيِي الْأَرضِ قِطَعُوا مِنْ متتَجاوِراتُُ وَجََّاتُ مِنْ أَعْنابِنَا وَزَرلُ وَنَخِيل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 وَإِن تَعجَبَ فَعجَبُ من ي قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُّا تُراضًا أَإِنا لَ فِي خَلْقِ منْ جَديديد أُلائِكََّذينَ كَفَرود رَبِّهِمْ وَأُولائِكَ الأأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولائِكَ أَصْحَابُ آالِهُم فِيهَا خَالدُون وَإِن تَعجَبَ فَعجَُ من يقَلُهُم أَإِذا كُّ تُراادًا أَإِ لَ فيِي خَلْقِ م جَديد أُلائِكَ الذيينَ كَفَذِ رَبّهِمْ وَُناائِكَ الأأَغْلالُ فِي أَعْناقِم وَأُلائِكَ أأَصْحابُ آالِهُم وَإن تَعجَبَ فَعجبَبُ منْ ي قَوْلهُمْ إِذَا كَُّ تُراضًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقِ منْ جَديد أُلائِكَ الذيينَ كَفَودِ رَبِّهِمْ وَأُولائِكَ الأأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِم وَأُولائِكَ أصْحَابُ آالِهُم فِيهَا خَالدُ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثنات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثنات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 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يَععلم ما تحمِل كلُلّ سووما تغض الأرحام وما تَزْداب وَكّ شيءَئ غن دَهُ بِنِقُداء الله يعلمعلم ما تحمِل كلُ سووما تغغ الأرحام وما تَزدَاب وَكّ شيءئ غل دَهُ بِنقد اليم الغيب والشهاده الكبير المتعال اليم الغيب الكبير المتعال الغيب والشهاده الكبير المتعال آلم سَو أُّكُمْ مَنْ أَسَووَ القَوْلَ وَمَنُم جَهَرَ بِه وَمَنْهُ مستُسْتَخْف بِليْلِ وَسَارِفُ بَِّهَا سَو سواء منكم من أسر والقول وَمَن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معَِّباتُ مَنّ بَيْن يَدييْهِ وَمنِنْ فَلْفِهِ يَحفَبون يَحفَظونَهُ مِن أَممر الله إِ اللهه لا يُغَيرناَا بِقَو حتىَ يُغَير مَا بأَفُسِهِمْ وَإذا أَرَدَ اللهُ بِقَوم أَم فَل مَ رَددلَ فَلا مَ رَددَّرَهُ له وَما لَهُم مِن دونه دون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 من وان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه, يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فَلَا مَرَدَّ لَهُ فَلَا مَرْدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَقَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ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 له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسق كفيه الى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال له دعوه الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ لَهُ دَعْوَةُ الحق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 قُلِ اللَّهُ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم من دونه قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله مالك كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولياء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 كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء 124-قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 125-قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور 126-أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 127-قل الله مالك كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حنية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء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 زل من السماء ماء ففصلت اوديه بقدرها فاحتنا للسيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء احليه او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء او اما ما ينفع الناس فينكس في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسن للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه به أولائك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المآب للذين استجابوا لربهم الحسنام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 الْحِسَابُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ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 الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلِحُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلِحُوا وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا أُمِرُوا بِهِ أَيُّهُمْ صَلَّى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَدَرُوا بِتِغَا وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقامُ الصَّلاةَ وَأَن فَقُ مَِّا رَزَقُناهُم صِروَ وَعَانَ وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّئةَأُناَا إِكَ لَهُم رُقُبَ الد وََّذِينَ صَدَرُ بتِ غَ أَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُ الصَّلااء وَأَقامُ الصَّلاةَ وَأَن فَقُ مَِّا رَزَقُنَاهُمْ صِوَو وَعَانَ وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّئَةَ أُناَا إِكَ للَهُم رُقُبَد وََّذينَ صَدَر بتِ غَ أَجهْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّل وَقامُ الصَّلاةَ وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقُناَاهُم صِروَو وَعَالَ وَيدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيئَةَ أُول إِكَ لَهُم رُقُبَد جََّ تُعَدن يَدُخُلونَهاَا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 سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تقمئن القلوب الذين آمنوا وطمأن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وطمأن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتقمئ قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتقمئ قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب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 فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلا قَادستُهْزِ أَذِرُسُ لِِّن قَضِلكَ فَأَملَْتُ للَّذينَ كَفَرُوا فَأَملَتُ للَّذين كَفَرُثُمَّا أَخَذْتُهُم كَفَرُوا فَأَملَتُ للَّذين كَفَثَُّا كَانَ عقاب وَلا قَسُْهْزِ أَذِررسُ لِِّن قَضِلكَ فَأَملَْتُ للَّذينَ كَفرَُوا فَأَملَتُ للَّذين كَفَرُثُمَّ أَخَذْتهُم فَكَيفَ كَانَ عقاب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 أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء سموهم أَمْ سموهم بِمَا تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سَمُّوهُم أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عن السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ واق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 لَهُ عذابُ في الحياةِ الُّنْيا وَلا عذابُآخرَِة أَشَقّ لهُم عذابُ في الحياةِ الدُّنْيا وَلا عذابُآخرَِة أَشَقّ وَماَا لَ مِنَ اللَّهِ مِوااق من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 وَكَذَلِكَ أَزَلناهُ حُكمًا عرَبّ وَلإِن التَّبَعْتَ أَهْو أَهُ بعدمَا جاءكَ مِنَ العِلْ بعدمَا جَاءك منِنَعِلْمِ مَالككَ منِنَ اللَّهِ مِ من وَلِي وَلا واقُ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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّ مِنْكَ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّ مِنْكَ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِمَّا نُرِيَنك بعضَ الذيينَ عدهُمْ أَْ تَوفيَك أََْ تَوفَّيََّك فَإِ ماَا عَلَكَ البَلاغ وَوعلَنَفِساد أَلَ يَرَو أنا نَأتِ الأرضَ قُصُهَا منِن أَطافِهَا واللههُ يَحُ لا مُ عطباَ لِحُكْنِهِ وَهُو سرَريع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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قل كفى, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عنده علم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قل كفى, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ويقول الذين كفروا لستم مرسلن قل كفى بالله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام بِتاب أنزَلناهُ إلييك لتخل جَّاسَ من الظلمات إلى النور منِنَ الظلمات إلى النورِ بإذْنِ رهمم إلى صاطِ العزيز الحميد بسمِ الله الرحمن الرحيمفلارا كتاب أننزَلناهُ إليكَ للتخلجَّاس منَ الظّلمات إلى النّور منَِ الظّلمات إلى النورِ بإذنِ رَبّهم إلىى صاط العزيز الحميد الله الذيهُما في السنواتِ وما في الأرض وَإنُ للكافرين وَل للكافرينَ منِْ عذاابٍ شدديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد الله الذي في السماوات وما في الارض وويل للكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآفرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات إلى النور ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صابر شكور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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم مِنْ آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انك كفرنا بما اوصلت به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم, يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تجدونا أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إلا الله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 124-قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم, يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 125-قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا, تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطانا المترجم للقناة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 وَإِنَّ لف شَكٍ مماا تدُرونناَا إلَيهِ مريب 126-قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم, يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 127-قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا, تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطاننا ن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 ان مبين 1-قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم, يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 2-قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا, تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطاننا مبین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 مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن ولكن الله يمُن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَقالَاَّينَ كَفَرونِ رُرسُلِهمْ لَُخْرِجََّكُمْ مِْ أَرْضنَا أَْ تَعودٌ أَوْ تَعودَّ فِي مَِّنَا فَأَوْحَ إلَيْهِمْ رَبُّرُمْ لَُهُْلِكَ الظَّالِمين.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 وَقالَا الذينَ كَفَروا لِرَرسُلِهِمْ لَنُخْرِجََّكُمْ منِنْ أَْضنَا أَوْلَ تَعودٌ أَْلَ تَعدَّ فيِي مَِّتِناَا فَأَوْحَ إلَيْهِمْ رَبّهُمْ لَُهُْلِكَ الظَّالِمِين وَلَ نُسكِنَ نَّكُ الْ الأرْضَنِ بَعدِْهِم ذَلِكَ لِمَنْ خاف مقامي وخاف وعيد لَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ لَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَسَنَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِن وَرَائِهَا جَهَنَّمٌ وَيُسْقَىٰ مِمَّا إِنْ صَدِيدَ مِنْ وَرَائِهَا جَهَنَّمٌ مِنْ وَرَائِهَا جَهَنَّمٌ وَيُسْقَىٰ مِمَّا يتجرعه ولا يكاد يسيره يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بنيت ومن وراءه عذاب غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيره يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيره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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُغَيِّرُ ذَهَبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُغَيِّرُ ذَهَبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ودرسوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا كنا لكم تبع فهل امتم مغنون عن عذاب الله من شيء قال هدان الله دناك سو علينا جزحنا م صبنا جزحنا م صظرنا ملَنا مِن مخص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 قال هدان الله لَدَناك سوو عنا جزحنا م صبغنا جزنا م صبرْنا م لنا مِن مخص وَقَالَ الشَّيْطَانُ وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِ وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 جََّّاتِ تَجرِ تحته الأنْهار خَالدينينَ فيِيها خَالدينينَ فيِيهَا بِِ رَّهِمْ تحيَتهُم فيِيهاَا َسلام ألَ تَرَكَي فَضَرَضَ اللهَّ مَمثلَ كلَلِمَةً طَبَةً كشَجرَ طَيب كشجرة طَبَةٍ أأَصُهَا ثَابِ وَفرلُهَا في السماء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 ألَ تََكَي فَضَرَضَ اللهَّ مَثَلَ كلَلِمَةً طيبَةً كشَجرة طَب كشجرَة طَيبَة أَصلُهاَا فابتُ وَفرهاَا في السماء تُؤت أكُهاَا كلُل حيلٍ بإذْنِ رَبِّهَا وَيَبِْبِ اللهَّ الأأَمْثَلَ لَِّ سِ عَهُم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نَجَتْ ثَمَرٌ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجَتْ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 كَهننا يَسْلَهاَا وَبِكْسَ الْ القرار كهن يَصلْلَونهاَا وَبِكْسَ الْ القرار وَوجَرُول اللههِ أَدادَ لظِلُّ عَسَ بِِ فُلتَمَتَّعُوا فَإِن مَصيرَكُم إلَ وَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا الَّذِي يُضِلُّ عَن فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وكل عبادي الذين امنوا ويقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه سرا وعالانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلان كل عبادي الذين امنوا ويقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه سرا وعالنيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خีلان كل عبادي الذين امنوا ويقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيه سرا وعالانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خีلان الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بِأَمْرِهِ وسخر لكم الأنهار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 وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ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 وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ وإذْ قَا إبه مَّج هذا البَلدَ آمِنَ وَجنبني وَبريةَأَ عبدَ الأصنام وَإذ قال رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي, ومن عصاني فإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبِ إِهُ أَبلَ نَكثًِا مِنَ النَّاسِ فَم تَبِعَِي فمَ تَبِعَِي فَإِهُ مِلّْ وَمَنْ عصَانِي وَمَنْ ععَصَاني فَإِكَ غَفُور رحيم رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَني فَمَنِ اتَّبَعَني فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني, وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 طبنا إنكَ تعلم مَا نُخفي وما نُؤٍّ وماَا يخْفَائر اللهَِّ م شيءَ في الأرض وَل في السناء طبنا إِكَ تعلم ماَا نُخفي وما نُؤّ وماَا يخْفَائر اللهَِّ م شيءَ في الأرض وَل في السَّناء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 الحمد لله الذي وهب على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار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 مُهطِرين مُقنِعِ رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هَوَى مُهطِرين مُقنِعِ رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هَوَى وأنذر الناس يوما يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل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 وانذر الناس يوما يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع رسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل مالكم ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وَسَكَلتُم في مساك الذيِينَ ظَلَوا أَفُسَهُم وَتَبَيينَ لك وَتبيّنَ لكم كيفََ فعَناابِهِم وَبَرَ بنا لَكُم الأأَمْثال لكم, لكم كيفََ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 يوُبددل الأرض غير الأرض والسماوات وَذزول الله الاحد القهار يوومَ تُبددل الأررض غَير الأرض والسماوات وَذزول اللهه الاحد القهار يوَ تبددل الأرضض غيير الأرض والسماوات وَظزول الله الاحد القهار توتََ المجرمين يومَائذ مقرونين في الأصاد. وترى المجرمين يومئذ مقรมين في الاصفاد ترى المجرمين يومئذ مقรมين في الاصفاد ترى من قطران وتغشى وجوههم نار من قطران وتغشى وجوههم تَرَى بِلَاهُم قطران قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُم نَّارٌ لِّيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ لِيَجْزِيَ الله كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا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 هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ